أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسرع بالإجابة واستعفي أما أنا للعاصي رجوع لربه ألم يدري أن الذنب يكتب في الصحف ajid da'iy al-moulan وانتبه فالخاف صعب وأمره مرير وشأن الذنب يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم الناس من أكبح الوصف أجم شاهد التقصير منك مع الضعفين عسى واسع الألطاء يدرك بالوقفين وقف في مجام الظون لوجفة نادمين فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي kita من بقيد الجاه لأضحى مكبلا ألم تدري أن الجاه لا يلجي إلى الخسب قليت بكسب الدم والإثم عامدا عسى غافر الزلات من ذا البلاد يشفي نصحتك فاسمعني وقابل نصيحتي بصدق فإني قاد دعوتك للعرف ولست بنصحك قاصدا غير عاكف على الذنب مثلي في العام وصفي Adu'a yamma ranaki kabu tunati Yeah